ماد بدري قلت لي وش تحرق ذابت نجوم الليل من جمره ل 「バイバイ」「バイバイ」「バイバイ」「バイバイ」 ذابت نجوم الليل ذابت ذابت الليل نجوم نجوم من ج م ر لا تدري م ع ا ب د ياويلي تدري ا ل ع م ر مره سرقت سنينه من م ن ا كيف لحظات ما عاد بدري قلتي 「そ رقت سنين مننا كيف لحظات」